ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الا ان اصدق الكلام كلام الله عز وجل وان خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار أما بعد فهذا لقاؤنا الرابع معكم معاشر المؤمنين لنواصل فيه الحديث عن دلائل نبوه الصادق الأمين وسيد ولد آدم وإمام المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وانه لما كانت القلوب اليوم مشدوده الى واقع الامه الاليم وما كانت ولا تزال تتجرعه من كؤوس الحميم كان لزاما علينا دائما في كل مره ان نذكر انفسنا واياكم بضروره الحديث عن هذه الدلائل فهي من أحسن الحديث وأعظم المسائل فبها يزداد إيمان المسلم يوم تضعف القلوب وتزداد الصدور طمأنينة يوم تتفاقم الكروب وهذه هي سنة الله تبارك وتعالى في كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في جميع خطابه نجد الله تبارك وتعالى في واقع مخوف وتحت بارقة السيوف يرشد الى الطريق طريق الحق الصريح ويرشد الى الطريق السليم الصحيح فمثلا نجد الله تبارك وتعالى في ساعة النزال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 وما أعظمها من تصحيحات للعقلية الإسلامية في مثل هذه الأيام أنه في مثل ساعات النزال وساعات الكروب ينبغي على المسلمين أن يعتصموا بالله الرحيم الودود وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتيه ابنته فاطمة وتسأله خادمه فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم الا أدلك على ما هو خير من ذلك تسبحين الله في منامك او عند منامك أي وقت النوم تسبحين الله عند منامك ثلاثا وثلاثين وتحمدينه ثلاثا وثلاثين وتكبرينه أربعا وثلاثين قال علي بن ابي طالب فوالله ما تركتها منذ أن سمعتها قيل له ولا ليلة صفين قال ولا ليلة صفين أي ولا ليلة المعركة التي حدثت بينه وبين المسلمين وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى كذلك في أيامنا هذه نعتبر الحديث عند دلائل النبوة من أعظم ما يحتاجه المسلمون فنحن لسنا بحاجة الى سلاح بقدر ما نحتاج الى تصحيح الاعتقاد في الله وتصحيح اتباعنا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اخوتي الكرام كنا قد بدأنا الحديث عن دلائل النبوة ببيان الارهاصات والمقدمات التي سبقت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ثم أعقبنا ذلك بالتحدث عن البشارات الواردة في الكتب السماوية وعلى لسان الأحبار والرهبان واليوم إن شاء الله تعالى ننتقل إلى الحديث عن دلائل أخرى ألا وهي المعجزات والمعجزات هي الأمور التي لا يظهرها الله تعالى إلا على أيدي رسله وأنبيائه فهي امر زائد على خوارق العادات فخوارق العادات قد يظهرها الله تعالى على أول على ايدي اوليائه ليرتقوا في درجات الهداية كما يظهرها على الد اعدائه ليستدرجه الى سبل الضلال والغواية فالمعجزات لأمور لا تظهر الا على ايدي المرسلين ومن اعظم المعجزات كما تعلمون اعظم معجزة جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم هي هذا القرآن العظيم وكلام الله العلي البر الكريم أعظم معجزة على الإطلاق هي المعجزة الخالدة كما تعلمون وكان من المفترض والواجب علينا أن نبدأ بها وأن نتحدث عنها ولكن اثرنا اليوم وجئناكم لنتحدث عن أمر آخر من المعجزات النبوية أمر آخر من المعجزات التي تزيد المؤمنين قمعنينة وثباتا، ألا وهي الإخبار عن المغيبات إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المغيبات القمور الغائبة التي لا يشاهدها الناس أمامهم وهذه في نفسها صفة من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الواردة في الإنجيل كما يذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح فقد جاء في, سفر أو في كتب الإنجيل في سفر الفارق المعروف اليوم عنده باللاتينية فاركاليدوس جاء من صفته صلى الله عليه وسلم أنه يخبر عن الأمور الغائبة فهذه من أدق صفاته صلى الله عليه وسلم ولم يشارك في هذه الصفة نبي آخر والمغيبات التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم نوعان مغيبات تتعلق بالأمم السابقة ومغيبات تتعلق بالأمم اللاحقة النوع الأول وهو ما يتعلق بالأمم السابقة كيف يمكن أن يدرك ذلك لو لم يكن مرسلا من عند الله العلي المالك فنرى الله تبارك وتعالى كثيرا ما يصرد على مسامعنا قصه آدم قصه نوح قصه إبراهيم قصص قوم عاد وقوم ثمود وقوم لوط وأصحاب الايكه واحيانا يقص علينا ادق التفاصيل التي لا يمكن إلا أن تكون في هذا التنزيل واهل الكتاب في ذلك الزمان وتصوروا مثل هذه الايات تنزل على, الم... على النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظه المؤمنون والمؤمنات وأهل الكتاب والمشركون والنصارى يتربصون ويترقبون أي خطأ في مثل هذه الأخبار ليزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كاذب في إخباره كان يتربصون ليل نهار متى يخطئ في خبر من الأخبار ولكنه النبي المصطفى المختار صلى الله تعالى عليه وسلم يقول الله تعالى ذلك من انباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون من علمك هذا تلك من انباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر لأثبت إن العاقبة للمتقين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينكرون وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين انتبهوا دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ذكرى وموعظ وهدى كأن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل الآيات يقول للناس أجمعين هذه الأخبار التي أقصها فهل من مكذب ولم يستطع أحد ولم ينقل عن أحد من اليهود ولا النصارى ولا المشركين أنه كذب مثل هذه الأخبار وتفاقم الأمر وعظم أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو يخبر بمثل هذه الأشياء من كتاب الله ومن وحي السماء حتى صار الناس يدخلون في هذا الدين أفواجا وأفواجا وازداد اليهود والنصارى والمشركون غيظا فأكثروا الخصام واللجاجة فجاءوا يركضون جاءوا يركضون بحجج يظنونها من حسب المقالة ففريق هذا وفريقا حق عليه الضلال روى البخاري ومسلم من حديث انس بن مالك قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا بعبد الله بن سلام قد سمع مقدمه فجاءه وقال له يا محمد صلى الله عليه وسلم إني سائلك عن ثلاث لا يعلمها الا نبي لا يعلمها الا نبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد نكت بعود الى الارض في الارض. فقال له سل فقال ما اول اشراب الساعة? وما اول طعام اهل الجنة? وما ما اول اشراب الساعة وما اول طعام اهل الجنة? وكيف ينزع الولد إلى أبيه وكيف ينزع الولد إلى أخواله أي لماذا أحيانا يأتي الولد شبيها لأبيه وأحيانا يأتي الولد شبيها لاخواله أي لأمه فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لقد أتاني بهن جبريل الآن قال جبريل ذاك عدو اليهود من الملائكة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أول أشراط الساعه نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب وأول طعام أهل الجنة زيادة كبد الحوت وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا ضشي المرأة فعلى ماءه ماءها أشبه الولد أباه وإن على ماءها ماءه أشبه الولد أمه فقال له عبد الله بن سلام حينئذ أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له يا رسول الله إن اليهود قوم بهت أي فيهم بهتان وكذب إن اليهود قوم بهتم وإنهم إن علموا باسلامي بهتوني فاسألهم في البيت ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود وجاءوا فقال لهم ما تعدون عبد الله بن سلام فيكم قالوا إنه أعلمنا وابن أعلمنا وحقيقة كان عبد الله بن سلام من أعلم الأحبار عند اليهود إنه أعلمنا وابن أعلمنا وأخيارنا وابن أخيارنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أرأيتم إن أسلم قالوا أعاده الله من ذلك كيف يسلم فخرج عليهم عبد الله بن سلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندئذ قالت اليهود بل هو شرنا وابن شرنا فوقعوا فيه لاحظوا مثل هذه الأخبار المغيبات لا يعلمها إلا نبي ومثله ما رواه البخاري أيضا من حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا جالس. عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه حبر أو حبر من أحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم فقال فدفعته دفعة كاد يفرع منها لاحظ مجرد نداء النبي صلى الله عليه وسلم باسمه مجردا من الرسالة اعتبره عيبا فدفعه دفعته دفعه كاد يسرع منها فنهض وقال ما لك تدفعني؟ فقلت الا تقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال يهودي إنما أدعوه بما دعاه به اهل فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا محمد بن عبد الله هكذا دعاني اهلي فقال له ذلكم اليهودي لقد جئتك اسالك لقد جئت لاسالك فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم سل عن ماشي فقال له أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إنهم يكونون في الظلمه دون الجسر أي في الصراق فقال له فما أول من يجتازه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين فقال له ما تحفة اهل الجنة تحفة تحفة هي الامر الذي يعده المرء لضيوفه اول شيء قبل الطعام يقدم لك شيء قبل ان تتناول الغذاء يناول لك شيئا هذا تسميه العرب تحفة فما تحفته قال زيادة كبد النون اي الحوت فقال له ما غذاؤهم اثر ذلك قال ثور الجنة ينحر لهم كان يأكل في اطرافها نسأل الله من فضله ثور الجنة كان يأكل في أقرافها ينحر لهم فقال وما له شرابهم عليه قال عين فيها تسمى سلسديلا عندئذ قال له لقد صدقت قال وإن سائلك الآن سؤالا لا يعلمه إلا نبي أو رجل أو رجلان حصرا فقال له سلعا ما فقال له ان سائلك عن الولد لماذا يشبه اباه احيانا لماذا يشبه امه فقال له إن ماء الرجل ابيض وماء OVER المرأة اصفر فان سذق ماء الرجل ماء المرأة اذكرا اي لماذا يأتي الولد دكرا والانثى الاول سآله عن الشبه هذا يسأله لماذا يذكر لماذا يأتي الولد دكرا احيانا ويأتي الولد احيانا والانثى قال ماء الرجل ابيض وماء المراه اصفر فان سبق ماء الرجل ماء المراه اذكر باذن الله وان سبق ماء المراه ماء الرجل آنثا باذن الله قال سبقت وانك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف وذهب يقول ثوبان فلما انصرف وذهب التفت الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله لقد سالني عن الذي سالني وما لي به علم حتى اتاني به جبريل عليه السلام لاحظوا عباد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس بمجرد العلم الذي أطلعه الله تعالى عليه بالمغيبات وان الله تعالى صدق وهو القائل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون وهم يعلمون إذا فنفل هذه الدلائل. تزيد المؤمن ثباتا وقوه إذ آمن به علماء وأحبار ورهبان اليهود والنصارى، وهذا هو النوع الأول من أنواع المغيبات، الإخبار عن الأشياء السابقه التي لا تشاهدها من الذي أطلعه عليها إلا الله، وكما ذكرت لم يخبر أحد من الأنبياء والمصلين بمثل هذا إلا رسول الله. صورة. أما النوع الثاني، فهو الاخبار بالمغيبات لدى الأمم اللاحقة وهذا ما يجب علينا أن نقف اليوم امامه ولأجله اخترنا الحديث عن المغيبات قبل الحديث عن معجلة القرآن إن اخبارا كثيرة والذي يدرس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد عددا كثير من الأحاديث التي تخبر عنه لاحق وهنا مثل مربط الفرس هنا يثبت الناس من علم بمثل هذا ثبت ومن جهله ثبت فان الانسان اذا كان لديه علم بما اخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فعند وقوعه يزداد ايمانا وقوه لانها من دلائل النبوه أخبار كثيره وخاصه في الفتن والملاحم واشراط الساعه اما اشراط الساعه فكلكم تعرفونها اشياء تراها بعينك تقول سبحان الله فتزداد ايمانا وقوه ولكن لا تصاب بالاحباط لا جزء لك ان تصاب بالاحباط كيف ذاك وقد اخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم اما الفتن فما اعظمها مع عشر سنين فتن يصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم كقطع الليل المظلم لا بد ان تقف امام هذا التشبيه هل تعلمون بيتا او مكانا لا يدخله الليل اذا وقع الليل لا بد ان يدخل اطفئ الانوار ستجد الليل دخل كل البيوت كذلك فتن ستدخل كل البيوت والاحاديث في ذلك كثيرة وكثيره جدا ولكن ساقتصر على بعض منها ليزداد الذين آمنوا ايمانا فمن اعظم الاحاديث ما رواه مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي زيد عمرو بن أخطب رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فصائد المنبر. وهذه ليست عادته صلى الله عليه وسلم. فصائد المنبر. فخطب فينا الى غاية صلاة الظهر. ثم نزل فصلى بنا الظهر. ثم صائد المنبر. فخطب فينا حتى صلاة العصر. ثم نزل. فصلى بنا العصر. ثم صائد المنبر. فخضبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا عما كان مغيبات سابقه وعما هو كائن مغيبات لاحقة فأعلمنا احفظنا أي أعلم الناس بالفتن اليوم هو احفظنا الذي حفظ ما حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهد أيها المؤمنون أن النبي صلى الله عليه وسلم خص يوما كاملا يوما كاملا لإخبار المؤمنين عن الفتن لماذا؟ أو يريد أن يثبتهم أو يريد أن يصيبهم بالاحباط كلا إنما يريد أن يعرز في صدورهم استعدادا لها حتى إذا جاءت كانوا أمامها من الثابتين وهذه من رحمة الله تعالى بنا والله معاشر المؤمنين إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم شاهدوا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم ازدادوا به إيمانا ويقينا فأراد الله عز وجل أن يتفضل على من بعده أن يتفضل على من بعدهم ويجعل لهم أشياء يرونها هوائي العين عندئذ يقولون صدق الله ورسوله هذا ما وعدنا الله ورسوله هو صدق الله ورسوله إذن أيام الفترة إذا وقعت ينبغي للمسلم أن يكون من الثابتين ومن المستيقنين بدين رب العالمين أما أن ينقلب رأسا على عقب كما سنراه فهذا من أعظم القلب للحقائق وان الله تعالى قد جعل محمدا صلى الله عليه وسلم يرى الفتن يراها يراها كما ترون الان انتم على المنبر كان يرى الفتن فجاء في صحيح مسلم عن اسامه بن زيد قال اشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم اي صعد على اقم من أقام المدينه فقال هل ترون ما ارى طبعا الصحابه لا يرون شيئا الا ترون ما ارى إني أرى مواقع الفتن خلال خلال تتخلل البيوت إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر يشبهها بمواقع القطر من السماء لا بد أن تصيب كل ما يأتي في طريقها لاحظوا كيف يصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفتن وفي حديث آخر رواه مسلم أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال كنت جالسا في ظل الكعبة فاتاني قوم فسألوني فاخبرتهم لقد كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا فمنا من كان يصلح خباءه اي الخيمه من الجلد تسمى الخباء فمنا من كان يصلح خباءه ومنا من كان ينتضل اي يتدرب على القوس والسهم ومنا من كان يصلح جراشه واي دابته كان, كان يعرف دابته فاذا لاحظوا فاذا بمنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي فينا الصلاه جامعه فاقبلنا اليه صلى الله عليه وسلم فجمعنا بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم فقال لهم انه ما من نبي أرسله الله الا وبين لامته خير ما يعلمه لهم وانذرهم شر ما يعلمه لهم وان امتكم هذه جعلت عافيتها في اولها وإنه سيصيب آخرها فتن وأمور تنكرونها سيصيب آخر هذه الأمة فتن وأمور تنكرونها ستصيبه فتن يرقق بعضها بعضها أي الثانية ترقق الأولى يعني الفتنة عندما تأتيك أنت تراها مثل الجبل فإذا ذهبت وجاءت الثانية تراها اعظم منها فتصير الأولى رقيقه أمام الثانية يرقق بعضها بعضا تأتي الفتنه انظروا فيقول المؤمن هذه مهلكتي هذه التي ساضل بها هذه مهلكتي ثم تنكشف ثم تاتي الفتنه فيقول هذه هذه تتراكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ كمن اراد ان يزحزح من عن النار ويدخل الجنه فلا يموتن الا وهو يؤمن بالله واليوم الاخر أرأيتم إلى عظم هذه الفتن التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفصيل ذلك إن شاء الله تعالى سيكون مش بعد حين بإذن الله الحمد لله الحمد لله حمدا لا يبيد الذي وعد من شكره بالمزيد واوعد من كفره بالعذاب الشديد واشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده حق ندخرها ليوم الوعيد واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله سيد الاحرار والعبيد اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد على آله الطاهرين وأصحاب الطيبين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم يتفرق الناس إلى شقي وسعيد أما بعد أيها المؤمنون والمؤمنات فقد تبين لنا من خلال هذه الأحاديث الثلاثة فقط أن النفقة التي تصيبها للأمة عظيمة وعظيمة الخطب وشديدة وشديدة الكرب. ولا يمكن لأم لأمثالنا أن يحصيها لا يمكن أن يحصيها امثالي أو توضح عظمتها أقوالي ولكن إنما جئناكم بالحديث عن الفتن لأمرين أساسيين أولهما ليزداد المؤمن إيمانا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وثانيا وهو الأهم ليثبت امام هذه الفتن ليثبت امام هذه الفتن ويقول صدق الله ورسوله واعلموا معاشر الاخوه الكرام في ظلم الاحاديث التي تقدمت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف هذه الفتن كقطع الليل المظلم وفي بعض الاحاديث يصفها بانها تجعل الحليم حيران ارايت الى احلم الناس الى اشد الناس رضانة وعقلا ستجعله تلكم الفتن حيران لا يدري اين يذهب اي الله اعلم. ويصفها بانها تتخلل المؤمنين كما يتخلل القطر البيوت. وانه يرقق بعض بعضا حتى تصير في اولى امام الثانية كخيط العنكبوت لذلكم علينا ايها المؤمنون ان نكون من المستبصرين باحاديث النبي الصادق الامين صلى الله عليه وسلم. ابتدات الفتن في هذا الزمان كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة علمهم عليه ثابتون مستيقنون ابتدات هذه الفتن بمقتل عمر بن الخطاب باب كان بابا يصد كل الفتن رضي الله تعالى وارضاه ثم بمقتل عثمان وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ففي الصحيحين من حديث انس بن مالك قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اوهداً صعد على احد على جبل احد هو ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان صعد على احد فرجث به اهتز به الجبل اهتز عندئذ قال انس فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم اوهدا برجله وقال اثبت احد اثبت احد فثبت أثبت أحد ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان نبي وصديق وشهيدان فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا لو كنا في ذلك الزمن وطرى موت عمر يعني يقتل في المسجد في صلاة الفجر ويقتل عثمان بن عفان من الفتنه التي أحاطت بعثمان بن عفان لو كنا في ذلك زمان ماذا كنا نفعل هل كنا سنرتد على ادبارنا كما يفعله اكثرنا اليوم هل كنا سنسلط لساننا كما يسلطه اكثرنا اليوم ولكن انظروا الى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تزعزعهم تلك الفتن ثم جاء مقتل علي بن ابي طالب كذلك مقتل علي بن ابي طالب الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي اشقى الاولين عاقر الناقه واشقى الاخرين قاتلك يا علي ثم توالت الفتن فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منها فانقسمت الأمة لأجل هذه الفتن طرائق وقدد طرائق قدد وطوائف شتى وأما الراسخون في العلم فقالوا كل قد رضي الله عنه كل قد رضي الله عنه وسلم أمرهم لله تبارك وتعالى وبعد ذلك جاءت الفتن في الدولة الأموية جاءت الفتن في الدولة العباسي ألا نظرس التاريخ لذلك ما هذا الدين بقي هذا الدين شامخا وبقي العلم شامخا اما الذين ينصدون عن العلم لاجل الفتن التي تقع في ايامهم فما احوجهم بان يطلعوا الى تاريخ امجادهم ثم لا تزال هذه الفتن ولكن اعظم فتنة واكبر محنة بعد فتنة المسيح الدجال التي اصابت المسلمين هي سقوط الدولة الاسلاميه بين براثن المفسدين وتحت اقدام الملحدين وقع ذلك وللاسف الشديد فانهزمت الامه امام معسكر الكفر اقتصاديا وسياسيا ونفسيا واجتماعيا انهزمت امامها يوم يوم تخلت عن عقيدتها يوم تخلت عن منهج ربها ومنهج نبيها صلى الله عليه وسلم لابد أن نستحضر مثل هذه الأشياء ايها المؤمنون الأمة اليوم بعيدة كل البعد عن أسباب النصر والتمكين لذلك قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له لا مرد له أتريد أن ترد الله تبارك وتعالى اتنتظر رواب أم عليك أن تهتم بالشرح فهناك ظهرت قوى الكفر على قوى المسلمين وسام الكفر الامه الاسلاميه سوء العذاب واذاق الوانا من الخزي والارهاب وترون اليوم سلسلا متكررا دائما الجزار واحد والضحية واحدة والبكاء واحد والموقف واحد لا شيء يتغير لذلك ايها المؤمنون لا تجد الأمر لا تجد هذا الأمر فيه شيء عجيب أبدا لا ترى شيئا في هذا الأمر يسمى بأمر عجيب إذا علمت بقول الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وأبو داود عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداع عليكم كما تداع الأكلة إلى قصعتها الناس إذا اجتمعوا على صحن أو صحيفة أو جفنة أو قصعة اترون كيف يأكلون هكذا يصف يا النبي صلى الله عليه وسلم حال هذه الامه يوشك الامم أن دع عليكم كما تداع الأكلة إلى قصعتها فتعجب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وقلح وسبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيد بن الجراء أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال لا إنكم يومئذ كثير مليار 500 مليون مسلم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيء وينجي ان الله من صدور عدوكم المهاده منكم وليق بثن في قلوبكم الوهن قال ومن وهن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حب الدنيا وتراهيه الموت حب الدنيا وتراهيه الموت وهذا الوهن يصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم أحسن تصوير في الحديث الذي رواه أبو داوود من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تبيعت بالعينه واخذتم اجناب البقر وراضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله صلى الله عليكم وسلم لا ينزل عنكم حتى تعودوا الى دينكم اذا تباعتم بالعينة العينة هي نوع من انواع البيوع الربوي الربا الذي عمى وطمة المجتمعات الاسلامية ولا كاد اليوم بيت واحد يخلو من هذا اذا تباعتم بالربا واخدتم اجناب البقر فنات عن الشرطة لان الدول لا تتخذ الشرط إلا في حالتين إثنتين أحلاهما مروا وأحسنوا ما الحاله الحالة الأولى أن يكونوا ظالمين يريدون أن يحموا مصالحهم ونص... من وغير ذلك فيتخذون شرطة تحمي لهم هذا وهذا الشرف أو حالة أخرى تكون الحكومة فيها عادل ولكن ينتشر في المجتمع الشر والفساد مما يضطر فيه إلى وضع الشرف وهذا أمر لا يخفى شره إذا وأخذتم أذناب البقر. ورديتم بالزرع. أي كلكم بقي في ارضه يخلقها وهذا يبني وهذا. يعني ركون الى الدنيا ورديتم بالزرع اي ركنتم الى الدنيا. نتيجة ذلك وتركتم الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله الذي ابحى الحريبة الغائبة في هذه الأمة الجهاد الذي اليوم يتحسس المسلمون. فر فرض. هل يتحسس احدنا من التحدث عن الجهاد? هل يتحسس احدنا من الحديث عن الحج? صلاة زكاة فرض. كذلك الجهاد اليوم اذا تحدثت به او تحدثت عنه بين بني جلدتك وصمت بالقاب تعرفونها مع انه يتحدث عن فريضه من فرائض الاسلام وتركتم الجهاد تركناه ليس فقط في الواقع حتى الاسم هجروه النتيجة المحتمة صلق الله عليكم ذل لا ينزع عنكم حتى ترجعوا الى دينكم مضارية معادلة عادلة لا تقبل الجدل سنة من سنن الله كونية عودوا إلى دينكم يرفع عنكم هذا الدل والخطاب طبعا للحكومات والأفراد نحن نقاطب الأفراد الحديث الآن موجه إلى الأفراد عودوا إلى دينكم استمسكوا بهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم والحق أن هذا الأمر قد تكرر وتكرر يوم اشتاح الصليبيون أراضي المسلمين فهتكوا الأعراض وأبصدوا البلاد ومن بعدهم جاءت تيوش التتر الغاشمة فأكثرت في الأرض الفساد وأهلكت الطروات والبلد عندئذ نقول إن الحق والحق نقول إن شاء الله أنه لم تعرف هذه الظاهرة تدائي الأمم كما عرفت في هذا القرن الأخير فقد تحالف اليهود والنصار والملحدون جميعهم والشرعون كلهم على ضرب الدولة الإسلامية فسقطت عام الف وعشرين كما تعلم فعند سقوطها كل اخذ نصيبه من اراضي المسلمين كل اخذ كما أنهم كانهم مجتمعون على قصعه كل ياخذ حصته هذا ياخذ ذاك وذاك ياخذ من هنا المهم تقاسم هذه الامه وطبعا حال الامه يرثى لها تجد المسلمين عوضا من ان يعتصموا بمساجد الله وأن يعتصموا بحلقات الذكر وأن يعتصموا بكتاب الله تراهم تبحث عنهم في ذلك الوقت إنهم في الملاعب والملاهي إنهم في النواب والمقاهي وبعضهم يستقبل الفضائيات يشاهد الأوروبية والأمريكيات ثم هو, هو في تلك الحالة يشاهد ويلعب على حين غفل دخل العدو وهو نائم وغافل فعندئذ انتفت ووجد نفسه بين براسن الملحدين فقال متى نصر الله؟ هل كنت في مسجد حتى تسأل عن نصر الله؟ هل كنت تطلب العلم حتى تسأل عن نصر الله؟ إنما نداء نصر الله قد صدقه نداء آخر أين تقوى الله؟ إن الله تعالى قد قدم الذكر ذكر اياك نعبد على ذكر اياك نستعين لا تكون هناك استعانه حتى يكون هناك عبادة هذا هو حال المسلمين اليوم مع فترة ما يصيبهم ومع كفرة ما ينتابهم تجدهم في رمرة ساهون يا أمة, الحق يا أمة الحق والآلام مقبلة متى تعين ونار الشر تستعر متى الفواق وقد قمت مصيبتنا متى الخلاص وقد لمت بنا العبر متى يعود إلى الإسلام مسجده متى يعود إلى محرابه عمر أكل, أكل يوم ترى للدين نازلة وأمة الحق لا سمع ولا بصر هذا هو واقعنا ايها المؤمنون لا بد أن نعود إلى ديننا وهذا كله من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم هذا الأمر يعني الناس عندما تشف الدين يعني هذا هو الحال عندما الناس تشف الدين لاجل هذا الواقع أنت تزداد يقينا أن على الحق وإلا هذا هو الموافق خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك جئنا أيها المسلمون لنبين بعض الأمور وهي أيضا من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم سواء كان صورة الخزي أو صورة العزة يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترجعوا إلى دينكم فأول العواصم من القواصم لأن هذه الأمور تقصم الظهر الحقيقة والعاصم من هذه الأمور هو العلم العلم العلم بكتاب الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم شيء على الاطلاق ينجي المؤمن من الفتن لانك اذا كنت تعلم التاريخ السابق والتاريخ اللاحق ستكون من الثابتين باذن الله تبارك وتعالى اما الجاهل فانه سيكون مثل الريشه تهب ينصرف حيث حيثما هبت به الريح العلم العلم ايها المؤمنون فان الله تبارك وتعالى قد اناط نصر هذه الامه بالعلم وانتبه جايبا الى ما البخاري عن انس ابن مالك عندما سئل سأله الزبير بن عدي من التابعين جاءوا قال جئنا نشكو انس ابن مالك بولما الحجاج الحجاج بن يوسف احد الامراء الذين كانوا يظلمون عند اذا قال انس ابن مالك قالوا فاصبروا فانه ما من زمان يأتي عليكم إلا والذي بعده شر منه شوف نصيحة الصحابين رضي الله لهم اصبروا ما من زمان يأتي عليكم إلا والذي بعده شر منه ومعنى الشر هنا أي ليس شر في الطراء والرخاء والهناء لا وإلا فإن عصر عمر بن عبد العزيز كان أفضل من عصر الحجاج بن يوسف ولكن المقصود أيها الناس مقصود هو العلم لا يأتي زمان عليكم إلا الذي بعده شر منه في العلم أي ينقص العلم وكلما ابتعد الناس عن عصر النبوة وعن عصر الصحابة رضي الله تعالى كلما ظهر في المجهد ومصداق ذلك ما رواه الطبراني أيضا بإسناد جيد عن عبد الله بن مسعود دخل على زوجته فقال لها هل يومنا هذا أفضل أو أمس فقالت لا أدري فقال لا أما أنا فأدري أمس أفضل من يومنا هذا ويومنا هذا أفضل من غد وما من يوم يأتي علينا إن والذي بعده حرج منه لا أقول عام خيرا من عام ولا أقول اميرا خيراً من خير من أمير ولكن يقل علماءكم وتذهب فوقها أكم فيكم اناس يحدثون بأراءهم وظر إلى هذا التقوى العظيم يقل العلم وكان السلف رحمه الله تعالى ودرسوا كتب السلف كانوا يوصون ابناءهم من صغار ويحدثونهم ويحفظونهم أحاديث الفتن كما يحفظونهم الصورة من القرآن كما تحفظ ابنك صورة الفاتحة كان يحفظونهم أحاديث الفتن هذا الحديث يوشك أن تدا عليكم كان يحفظونهم إياه لماذا؟ حتى إذا جاءت الفتن كانوا مستعدين لها كان لديهم فيها علم ولا تعجبون إذا قلت لكم إن المسيح الدجال لن يظهر في هذا الوجود حتى يذهب العلم جاء في مسند الإمام أحمد بسبب صحيح عن. النصاع بن جثامة رضي الله تعالى عنه، والصاع بن جثامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج فيكم الدجال حتى يذهل عنه الناس ويترك الأئمة ذكره على المنابر. الله أكبر. حتى يترك الأئمة ذكره على المنابر. يعني الناس يذهل عنه ويجهلون حاله. عندئذ يظهر. فالعلم العلم أيه المؤمنون ثم إذا كان العبد الكتاب والسنة هناك يجب علينا الاعتصام به أن نتمسك به ونعظ عليه كما نعظ كما لسق النار عليه كما نعظ على الشيء بالنواجد يقول الله تبارك وتعالى يبي لنا أن الاستمساك بالكتاب والسنة طبعا عندما تسمع عن الاستمساك بالكتاب والسنة أن ولا تجعله فقط لدى الحكومات أو الناس طبعا هؤلاء مخادعون أو الناس الذين تشدقون اليوم به العرب وغير ذلك مخاطبون بهذا أما نحن الآن خطابنا معكم حكموا كتاب الله في بيوتهم ادخل إلى بيوت المسلمين اليوم أين كتاب الله تعالى فيهم لولا انه ينطق بشهاده ان إلى محمد رسول الله صلى الله عليه لا بيتا كافرا لا ظمنته من بيوت الكافرين تتعجب انظر إلى أولادنا انظر إلى نسائنا انظر إلى اخواننا كيف ترونه اليوم؟ حكموا كتاب الله كتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يبين لنا أن الاستمساك هذا هو العصمه وكيف تكفرون تعجب وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله كيف الإنسان يكفر في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم وفي ذلك أيضا ما رواه من مالك بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لا تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنته كتاب الله وسنته قديما في أيام الأولى وفي الدروس الأولى وفي الخطب الأولى كنا ننادي الناس ونطالب الناس بأن يعتصموا بكتاب الله تعالى وبسنه محمد صلى الله عليه وسلم كما تمسك بها الصحابة والتابعون هذا هو المطلوب اليوم صرنا نطالب المسلمين بأن يتمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتمسك الكفار بكتابهم وباطلهم ياليك انا نصل الى هذه الدرجة تعلمون ايها المسلمون ان مثل هذه الفتن تخرج الشئ الكثير مثل هذه الفتن في مثل هذه الايام تمزق خيط العنكبوت وظهر الوجه السافر لهؤلاء وسنبين بعض الحقائق التي لازم ان تغيب عنا بعد حين ان شاء الله لكن ياليكنا نتمسك بديننا كما يتمسك هؤلاء بباطلهم فهذا مثل من القزم الذي يظهر امامكم كل يوم وهذا القرد المشاكس الذي يتبدح كل يوم لم تكن له علاقة بالسياسة لا من قريب ولا من بعيد لم يكن مرشحا في يوم من الايام الرئاسة برئاسة الويلات المتخذة هذه لم يكن مرشحا ابدا بل هو متبع لي لأنه خرج من الكنيسة لأنه متطرف من المتأثرين كثير من الذي أشاع في الناس وهذه عقيدة ثابتة لديه هذا انه لن ينزل المسيح عيسى بن مريم لن ينزل عيسى بن مريم حتى تقوم حرب الملحمة الكبرى ولكن لديهم فيها تحريف هذا اعتقادهم بل ان بعض سكان الوجلات المتحدة هذه استعجل وكان من المصار استعجل الامر ليب ينزل عيسى ابن مريم ماذا فعل فخخ نفسه بالمتفجرات واراد ان يدخل مصنعا عظيما من اعظم المصانع للطوى النومية اراد ان يجعل هناك كارثة حتى لان هذا هو ما اعتقدهم ينزل عيسى بعد كارثة حربية حتى ينزل السفان سكوه يعني سأله قال فعلت ذلك لأجل أن, أن ينزل المسيح عيسى. فهذا اللعين هذا الذي يظهر اليوم مستمسك بعقيدته وأعلن هذا منذ ثلاث سنوات إنها حروب صليبية جديدة كما كنا قد بيناه في قطب سابقة فنحن نطالب المسلمين يا ليتنا نصل إلى هذا الحد يا ليتنا نصل إلى مثل هذا الحد أن نضحي بكل شيء في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى ولكن الاعتصام بكتاب الله أينه العلم بكتاب الله والاعتصام بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله, صلى الله عليه وسلم كاليا النجاة النجاة ومن أعجب الأحاديث التي ربما قد تصل إليك الآن رواه الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود قال صلى رسول الله صلى الله وسلم يوما بعشاء ثم خرج إلى بطحاء مكة فأخذ بيدي أخذه وأجلسني وخط علي خطا وقال لا تبرحن مكانك اياك ان تتحرك لا تبرحن مكانك و سينتهي اليك رجال لا تكلمهم فانهم لا يكلمونك قال فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا بعد لحظات قال فاذا برجال قادمون الي امثال الزبط و زبهم الاحباش أحباشاً. قال في اشعارهم واجسامهم رايتهم كامثال الاحباش في اشعارهم وأجسامهم لا أعرف لهم عوره ولا قشرة يعني لا أدري إن كانوا لابسين أو غير لابسين فحتى انتهوا إلي فلم يستطيعوا أن يجاوزوا خط تصدر يعني أشوف قومة لا لم يستطيعوا أن يتجاوزوا الخط وأنا أنظر إليهم ثم انصره وعاد حتى كان آخر الليل فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل خطى ووضع رأسه على فخري ونام فأقبل رجلا ما رأيت أجمل منهما عليه ثياب بيض طبعا يقصر ملكين فقال أحدهم الآخر لم يؤثر نبي مثل ما أوتي هذا تنام عيناه ولا ينام قلبه تنام عيناه ولا ينام قلبه وإن مثله كمثل من بن قصرا وجعل مأدبة فدعى الناس إليها إلى مأدبة فمن أجابه أكرمه ومن لم يجبه عاقبه فنهض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال له أعلمت المثل الذي ضربه فقال لا قال الذي بن القصر هو الله تعالى بن الجنة وجعل مأدب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم مأدب يدعو الناس فمن أجابه أكرمه ومن لم يجبه عاقبه سبحان الله أرأيتم إلى هذا الحديث ما أعظم خط خط واحد خطه النبي صلى الله عليه وسلم بيده لو أتت عليه الريح لمحت أطره الريح تنحوه ولكنه خط ليس كسائر الخطوط انه خط النبوة خط الرسالة خط السنه النبويه الذي إذا سمسك بالإنسان لن يهزم من يغلب وهذا العصمه وهذا الغلبه لمن للرسل للرسل ولأتباعهم قال الله تبارك وتعالى كتب الله كتب لاغلبن انا ورسلي وقال الله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إن إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وقال الله تعالى انا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد من الله تعالى للرسل وضمنه لأتباعه قال الله تعالى وهو يخاطب موسى وهارون أنتما ومن اتباعكم يغالبون وقال مخاطبا لعيسى وجائل الذين اتبعوه فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين اي يكفيك الله ويكفي من اتبعك من المؤمنين فلا بد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هذا أهم وأعظم شيء أيها المهم ثم نختم حديثنا هذا بوقفات مهمات تصحيحا للأفهام أيها الناس اننا لاحظنا في هذه الأيام عكس ما تصبغ إليه هذه الخطب إن هذه الخطب تزيد المؤمن ثباتا وقوة وعليه أن يستمسك بغرز النبوة وأن لا يحيد عنها عليه أن يكون متبعا لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبعا لمنهج أصحابه صلى الله عليه وسلم. ولكن للأسف ترى اليوم الناس تقلب الحقائق فنرى كفرا بالله تبارك وتعالى هذه امه تنصر يعني في وقت الفتنة المفروض مهروض الناس ترجع الى الله ولكن للأسف الشديد نجد الناس اليوم عادوا او كفروا بالله تبارك وتعالى وأصرد الان على ما سمعكم مقالا في جريدة من جرائدي التي تنصر في بلادنا كل الناس تشتري هذه الجريدة فاستمعوا اليه وهو يقول وانتم لكم التعليم يقول الى من لمني على كفري يعني هذا احكم على نفسه بالكفر. إلى من لا لامني على كفري ما قال مكتوب يعني بالخط يعني لباس بالخط العريض الكبير إلى من لا لامني على كفري وإضحام نفسي في فتوى تحويل القبلة إذن فهذا أفتبه بتحويل القبلة بتحويل القبلة من الكعبة إلى العراق إلى كل من لا يفتفهم التهاب النفس العربي هذه الأيام إلى هذا وذاك إلى هذا وذلك أعيد وأكرر بأنني لم أشعر بدونيتي في وقت من الأوقات كما أحسست بها هذه الأيام أعيد وأكرر أن الحرم المكي لا تجوز الصلاة في وجهته الحرم المكي لا تجوز الصلاة في وجهته لأنه دنس من قبل أهله وأنه حان الوقت لتولية الوجه شطر أحواز المجف لأنها طهرت بدماء أطفال العراق طاحب هذا الكفر الذي ينشر على صحفنا في وقتنا مفروض مفترض أنه يستمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكتاب الله تعالى يتكلم بمثل هذا الكفر الصريح وهذا قد تسمعه وسمعته من كثير من الناس الذين صاروا أن يتكلمون كلاما لا يقوله يعني لا يعجز عنه اي انسان حتى السكير العربين يقول قال ارى وقعه ان الناس ترفع صوتها في مثل الاشياء لا اثر له في المسجد لا اثر له في الصلاح ولا في اي شيء في هذا الفيتان يتكلم ارى ان الحج لا يجوز هذا الاعوام وانما لابد من دفع هذه الاموات الحج الى العراق تراحبوا ايها الناس هو اتبت هذا الحقيقة الاولى ايها الناس كفر مستمع اليه ثانيا كفر للنعمه، كفر للنعمة حتى خواص الناس خواص الناس متزمين يعني متزمين بالدين تسمع منهم احيانا كفرا للنعمه، فينسبون هذه المقاومة المقاومة نسأل الله عز وجل أن يدينها نسأل الله عز وجل الثبات لإخواننا في كل مكان ولكنهم نسوا بأن هناك أطفالا صغارا وشيوخا كبارا وعجائز وإخوة ومصالحين يدعون لهؤلاء لا تسمع أحد القال هذا بفضل الدعاء لا بفضل المقاومة بفضل القوة عنده قوة لديه قوة لديه دبابات لديه غير ذلك فهذا أنبهكم أيها الناس من أن تكفروا نعمه الله تعالى الله عز وجل استجاب الحمد لله استجاب مدى أنك فيه استجابة الحمد لله الحمد لله فيه استجابه وولب الحمد لله لقد أدوا الذي عليه فيه استجابة من دائنا وهذا لتضرعنا ودعائنا الحمد لله وحده لا شريك له ثالثا من الأمور التي يجب علينا تصحيحها كنا قد بينا مخططات النصارى في خطبه قديمة وفي غيرها من المجالس احفظوا هذا بارك الله فيكم من قديم الزمان من قديم الزمان أقول من القرن الرابع الخامس سالس وطلع والحروب الصالدية لها وجهان هما هكذا هكذا يفعلان يضعان يضعون المخطط على هذه الطريقة لها وجهان ضرب ضرب يستقصر المسلمين ثم إعانة للمسلمين من جهة فأيهما نجحت بها لابد أن تنجح إحداهما فإن نجحوا بالضرب فقد نشروا ما يصبون إليه وإن لم ينجحوا بالضرب والحرب لجأوا بالإعانة ويصبح المسلمون يتعاطفون مع النصارى وينسون كل الكفر الذي بهم عليه كما نسمع اليوم أناس يثنون على النصارى ويقدمونهم بإعانات هذا لا يفعلونه لأجل الله تبارك إنما يفعلونه لتكون منهم ولم ترضى عنك ليهودون النصارى حتى تتبع ملتهم أين هذا ايها المسلمون لا بد من توعيه المسلمين بمثل هذه الحقائق كفر بالله كفر بنعمة الله ثم تلاء على اعداء الله ثم اذلال إذلال للدين إذلال للدين وأهله تسمع من هنا هناك ناهيطة وصياحة ونباح المحللين ولكن لا تسمع أبدا لا تسمع احدا من العلماء المصلحين الصالحين أنهم يأتون به إلى الناس ليعرفهم سبب هذا الجحيم الذي نعيشه أم لا تسمع تحليلا دينيا هذا لا تسمعه وخامسا واخيرا خطاب الينا جميعا أحذركم من مغبات القوميين وحذركم من مغبات القومية أيها الناس قد وقعنا شئنا أبينا في شراك القومية ما معنى القومية أنك تحب العبد لا تحبه إلا لأنه عربي وتبغض العبد لا تبغضه إلا لأنه ليس بعربي هذا لا نعتقده نحن ولكن وقعنا فيه شئنا أبينا لماذا؟ هؤلاء الناس الذين الآن يرفعون ويريدون أن يرفعوا صيحات الجهاد في سبيل الله تعالى كلمة حق يراد منها باطل أين كنت أيام الشيشان؟ سنوات وسنوات شيشان ايها الناس مسلمون اخوان لنا يذبحون الان كل... الان يذبحون نساء نساء وصبيات تنتهت اعراضهم ثم يذبح اين كنت طوال هذه السنوات اين نحن هل لانهم غير عرب ام اننا صرنا عباد الاعلام نمشي مع الاعلام اي شيء يكسر منه الاعلام الجهاد شيء لا يكسر عنه الاعلام ما في جهاد أين هذه الحمية مع الشيشان؟ أين هذه الحمية مع الكشمير؟ كشمير 50 سنة أكثر من 50 سنة يا إخواني أكثر من 50 سنة الفئران والبقر يذبحون إخوانينا بكشمير 50 سنة هل سمعت؟ بعض الناس ربما الآن يقول هو الأول مرة أسمع هناك كشمير في الجهات فهي هذا أين؟ اصرنا من عباد الإعلام أين نحن أيوم المؤمنون أين كنا يوم كسوه أين كنا يوم كسنه الهرسك أن أننا نتبع الإعلام كل شيء يدخمه الإعلام فنحن له متبعون فكونوا حذرين من, من مغبات القومية نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل ويرزقنا اجتنابه نسأل الله تبارك وتعالى الهداية نسأل الله عز وجل أن يرزقنا بحلاوة الايمان لنبيه صلى الله عليه وسلم واتباع سنته انه إنه ولي ذلك وقادر عليه. استوى اعتذلوا وتراصلوا استوى الفقور فاكم لا تختلفوا القدم للقدم الكتف والكتف للكتف استوى الصف حاز المناكب والأقدام ولا تدعوا فرجمة للشيطان هناك أخوان يطلبان منكم الدعاء لمرضاهم بارك الله فيكم فنسأل الله عز وجل يشفي جميع مرضى المؤمنين Alhamdulillah Rabbil zastrzeżone. Powiedziałam, يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الموضوب عليهم ولا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 يعتصم بالله فقد هدي إلى سراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تطاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.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 فَأَمَّنَ الَّذِينَ سُوَدَّتْهُ جُهُوْهُمْ أَكْفَرُونَ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُو قُلْعَةً بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّنَ الَّذِينَ بِيَضَّتْهُ جُهُوْهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ Allah z <coughs> Allah strony. Sprawozdanie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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب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 رَبَّنَا إِنَّكَ من تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهَ وَمَا النَّصْرُ لِلظَّالِمِينَ مِنْ ربنا رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وترصنا من الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد Allah. Słuchaj, Słuchaj, Allah Słuchaj, Słuchaj, اللهم إنا نسألك بأنك أنت الحي القيوم آمين الذي بيده مقاليد السماوات والأرض آمين أنت ولينا في الدنيا والاخره <تصفيق> اللهم فانصر الإسلام والمسلمين <تصفيق> اللهم أعز الإسلام والمسلمين <تصفيق> اللهم اقل واذل الشرك والمشركين <تصفيق> اللهم دمر أعداءك أعداء الدين <تصفيق> اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين <تصفيق> اللهم عليك بهم وشرد بهم <تصفيق> اللهم احصهم عددا <تصفيق> وقتلهم بددا <تصفيق> ولا تغادر منهم أحدا <تصفيق> اللهم احصهم عددا. ربنا فضلهم بددا ولا تغادر منهم احدا اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك واعظائم بطشك اللهم أرن فيهم عجائب قدرتك وعظائم <تصفيق> <مع> بطشتك <تصفيق> اللهم كن مع إخوان المستضعفين في كل مكان <تصفيق> اللهم كن معهم ولا تكن عليهم <تصفيق> اللهم فرج همهم يكشف <تصفيق> <دبشف> كربهم يكبس <تصفيق> أمرهم يدبر <تصفيق> <ولبر> حالهم <تصفيق> اللهم ارحم موتاهم <تصفيق> اللهم مرضاهم <تصفيق> اللهم فك اسراهم <تصفيق> اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان <تصفيق> اللهم وفق ولا تأمون لأ أن يأخذوا بأسباب النصر والتمكين اللهم اجعل لهم بطالة خير تأمرهم بالمعروف وتنهأهم عن المنكر اللهم أعلي دينك بإعلاء كلمة الجهاد في سبيل الله اللهم أعلي كلمة دينك يا رب العالمين اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك وصل اللهم Ala Muhammedin Wa Ala Alihi Wa Sallam